بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم حقوق الولاة والرعية بفضيلة الشيخ صالح بن فوزاني فوزاني الحمد لله رب العالمين والعاصف المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله صاحب وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعبادته واستعمرهم بهذه الأرض يعني جعلهم عمارا لا يعمرون فما قال تعالى هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها فالاجتماع, فالاجتماع البشري ضروري للخليقة لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده لن لا اجتماعه مع غيره للتعانس والتعاون وتبادل المصالح ودفع المظار فالإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في هذه الحياة لأن يعيش منفردا ولهذا في المثل الإنسان مدني بالطبع طبيعة تقصد تعايشه مع غيره ولما كان لابد من هذا الاجتماع البشري فإنه من المعلوم أن طبائع الناس تختلف فمنهم من طبيعته الهدو والليم والألفة واللهم من طبيعته الخشونه والظلم تجبر والاعتداء على الاخرين كما وصف الله جوهر الانسان بقوله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وصفه الله بالظلم والجهل هذا من حيث العموم فالذي خلقه هو أعلم بسجاياه وأعلم بطبيعته ولهذا وصفه لهذين الوصفين إنه كان ظلوما جهولا والشاعر يقول والظلم منشي من نفوس فإن لم ت... والظلم منشي من... من نفوس فإن تجد زعفة فلعلة لا يظلم فالنفوس من قبيعتها الظلم والعدوان ولا ي... يخرج عن هذا الوقت إلا من اعتراه مالع يمنعه من الظلم فإن تجد لا عثة يعني عن الظلم فلعلة لا يظلم علة منعته من الظلم إما أن تكون هذه العلة الدين الذي حماه من الظلم والخوف من الله سبحانه وتعالى وإما أن تكون هذه العلة وجود السلطة التي تمنعه من الظلم وإما أن تكون هذه العلة أنه ضعيف لا يستطيع أن يظلم فإذا كان طبيعة الإنسان الظلم والتعدي ولابد لبني آدم أن يجتمعوا للتعايش وعمارة هذه الأرض فإن بعضهم او كثيرا منهم قد يكونوا فيه صفة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين فكان لابد من وجود قيادة تقودهم وتوصف المغلومة من الظالم وتعيد الحقوق إلى مستحقها وتنظم مصالحهم وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس فوجودهم ضروري حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم امر المسافرين أن يؤمروا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر فأمر الثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم لأجل ما يحصل من النزاع والاختلاف بينهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير بالاجتماع اليسير اجتماع المسافرين وأيضا اجتماع موقت فكيف بالاجتماع الكثير والاجتماع الدائم هو أضر وأحوج إلى وجود ولي أمر لسوسه ويقيم فيه العدل ويمنع عنه الظلم ويدفع عنه المضار ويحقق له المصالح هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة إلى آخرها لا يستقيم أمر الناس إلا بولاية لا يستقيم أمر الناس إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بولاية يرجعون إليها في شؤونهم وتنظم لهم أمورهم ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد لا اجتماع إلا بولاية. ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد فصار إذن وجود الولاد في الرعاية أو في الرعية أمرا ضروريا لا يستقيم الأمر بدون لا يخلح الناس فوضى لا سرات لهم لا بد من وجود قادة وأمر أولاد يرعون شؤون الناس وينظمون مصالحهم ولذلك الله جل وعلا في محكم تنجيله نص على هذا فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 قال العلماء الآية الأولى إن الله يأمركم هذه في حق الولاد والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه في حق الرعية وذلك لأن على سلاء الطرفين واجبات فالولاد عليهم واجبات نحو الرعية والرعية عليها واجبات كل له واجبات على الآخر ولا يستقيم الأمر إلا بأداء هذه الواجبات فأما الولاة قد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمرهم بأمرين الأمر الأول أداء الأمانات والأمانات <تصفيق> تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده لا بد له من أعوال لا بد له من وزراء لا بد له من أمراء نواب ينوبون عنه لا بد له من موظفين وهذه هذه الأعمال هذه أمانات ثمنه الله عليها فيجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها فيولي في هذه الأعمال فيولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد فهذه الأعمال الوظيفية أمانات يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه المطلوب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعه فيولي الأمثال فالأمثال إذا لم يجد من تتوفر فيه استفاد كلها فيولي من يجد من من فيه ولو بعض بعض الشفاء فيولي الأمثال فالأمثال في كل وقت بحسده ويلتمث الاصلح للقيام بهذه الاعمال ولا يحابي فيها احدا ولا يكون غرضه نفع المولى وانما يكون غرضه نفع الرعيه هذا هو هذا هو الاساس في الولايه وكذلك من الأمانات التي تحملها الوالي سياسه المال لان يحصل اموال الرعيه ويحافظ عليها ويضعها في مواضعها ويصرفها في مصارفها هذا من واجب الله عز وجل وهو من الامانه التي حملها الله اياها هذا واجب الراعي وكذلك يجب على الراعي امر اخر وهو قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعجل أن يحكم بين الناس بما أنزل الله أن يحكم بالشريعة التي أنزلها الله للحكم بين الناس هذا من واجب بل هذا أعظم واجب على الوالي أن يسوس الناس ويرعاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العجل لا يتحقق إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل من يقوم بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الدستور الذي يحكم به بين الناس هو ما أنجل الله سبحانه وتعالى لأنه لا يحقق العدل ويدفع الظلم ويكف الشر إلا الحكم بما أنجر الله سبحانه وتعالى وكلالك لا يرضى الناس إلا بالحكم الشرعي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لأنه لا بد يكون هناك منازعات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية يجب على الراعي أن يحكم في هذه النجاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى وإذا عكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى أما النظم البشرية والقوانين البشرية فإنها لا تسلم من النقل ومن الهوى ومن الحيث لأنها عمل بشري مهما كانت هذه عمل بشري معرض للنقل وعدم الوفاء بحاجات الناس ويدخلها الهوى أيضا يدخلها الهوى والعاقفة أما كتاب الله جل وعلا فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلا أنزلنا إليك الكتابة لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك الله كانوا الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فلا يحقق العجل ويقيم القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقفل والحق لا جورة فيه ولا ظلم ولا لأنه تنزيل من حكيم حميد رحيم بعباده عليم بأحوالهم وعليم بما يصلحهم فكتاب الله وسنة رسول الله لا يعتريه ما قلل ولا نقص أبدا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعجل هذا واجب ولي الأمر أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للعجل بين عباده إنا أرسلنا رسلنا بالبينات ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنجلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقس ليقوم الناس بالقس يعني العجل على من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب أي جميع الكتب الإلهية وآخرها كتاب الله القرآن ليقوم الناس بالقس يعني بالعجل وكذلك من واجد الوالي ولي الأمر أن ينزم بحكم الله عز وجل أن ينزم بحكم الله عز وجل وينثده بالرعية رضيما الرضي سخط مرتفق لا تأخذه هوادة تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول وأنزلنا الحديدة فيه دأس شديد سلطة إلى جانب الكتاب السلطة وهي الحديد والسلاح و... إلى جانب الكتاب لأن من لم يمتثل هذا الكتاب فليس له إلا الحديد والإلزام لحكم الله سبحانه وتعالى هذا المواجب الرائع أن يلجم الخصم بحكم الله سبحانه وتعالى رضيه لم يرضى ولا يترك الناس لرغباتهم وأهلائهم ونزعاتهم ونزغاتهم وإنما ينفل الحكم الله سبحانه وتعالى فيهم لأنه لا تتحقق مصالحهم إلا بذلك وكذلك من واجب واجبات ولي الأمر أن يقيم الحديد على مرتكبيها أن يقيم الحديد على مرتكبيها يقيم ارتفاع على القاتل حفظا للنفوث ويقيم حد الزنا على الزاني حفظا للأعراض والنسل وقبل ذلك يقيم حد الردة على من يعتد على الدين وحاول إستاد العقيدة يقيم عليه حد الردة حماية للدين يقيم حد القصاص حماية للنفوس يقيم حد الديناء حماية للأعراض يقيم حد القنف حماية للأعراض أيضا أن تنتهب والقدم هو الرمي بالفاحشة من زناً أو نواف يقال فلان الزاني فلان نوقي لا يترك السلام هذا بدون عقاب يعني سكن لم يعبر سلامه لا ما يترك يطالب إلا بإقامة بينة على ما قال وإلا إيقامة الحد عليهم قيانة للأعراض والذين يرمون المحطنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذا خماية للأعراض الناس كذلك يقول حجة سلقة خماية لأرضال الناس التي بها طوامهم وصلاح معاشهم فيقيم حد السارقة والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما ستبى نكالا من الله الله عزيز الحكيم كذلك يقيم التعذيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليست فيها حد موصوص في انتفاب والسن هي التعذير وهي التعذير لما يرجع العاصل يرجعه للتعزيج وهو التعزيج إما بالضرب وإما بالعجل عن الوظيفة وإما بالهجر وإما ب غير ذلك مما يرجعه يسمى بالتعزيج هذه كلها واجبات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 ذلك خير وأحسن تأويل هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى أطيع الله ويطيع الرسول طاعة الله جل وعلا فيما امر بفعله وفرك ما نهى عن فعله فيطيع الله فيما أمره به فيأتي بالمأمور ويطيعه في فرك ما نهاه عنه يجتنب المحبور هذه طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا تجد طاعته كما تجد طاعة الله جل وعلا بعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر به ونهى عنه في سنته لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب الله جل وعلا يقول من يطاع الرسول فقد اطاع الله ويقول جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فاطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا محل الشاهد من الآية أي وأطيعوا أولي الأمر منكم أي من المؤمنين وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين لأن الخطاب للمؤمنين فيراد بهم ولاة أمور المسلمين ان كرر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأطيع الرسول ولم يكررها مع أولي الأمر لم يقروا أطيعوا أولي الأمر لماذا لأن طاعة ولاس الأمور ثابعة ثابعة لطاعة الله ورسوله ليست مستقلة بل هي ثابعة لطاعة الله ورسوله أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة فما أمر به الرسول وجبت طاعته ولو لم يقفل في القرآن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجبت طاعته فيه ولو لم يذكر في القرآن لأن ما جاء به الرسول وحلم من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع من الهوى إنه إلا وحلم يوحى عوجب الله طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه عما ولاة الأمور فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسول فإذا خاله طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة له كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف وأولي الأمر منكم فأوجد سبحانه وتعالى طاعف قولات الأمور لما في ذلك من المصالح والمنافع ودفع المبار واستثباد الأمن واجتماع الكلمة وطيان الكيان الاسلامي وانتران الرعيه في مصالح عظيمه بطاعه ولاه الامر واوله الامر قيل هم الامراء العلماء والصحيح ان ان ان المراد الاثنين قول منكم من العلماء ومن الامراء كلهم من ولاس من ولاس الأمر فيطاعون في الله ورسوله وأولي الأمر منكم النبي صلى الله عليه وسلم في حبيث العرباض ابن ساريا رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمستكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة أمر صلى الله عليه وسلم بثقوى الله أولا وهي فعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى جمية تقوى لأنها تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل تقي الإنسان من عذاب الله عز وجل فهي وقاية لكم بتقوى الله ثم الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة ولما في مخالفتهم من الشر والاختلاف اختلاف الكلمة حتى ولو كان الوالي عبدا حبشيا لا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى من ينظر إلى من مع أن العبر رحمد الله ليس بالعبد والحر العبرة عند الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أسخاص وإن تأمر عليكم عسر من يعش منكم فستيرى اختلافا كثيرا ولا ينجي من هذا الاختلاف إلا هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين هذا الذي ينجي من هذا الاختلاف المهلك تقوى الله والسمع والطاعة بولاك الأمور والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فهذا الواجب على الرعية لولاة الأمور يجب عليهم حقوق كثيرة أولها السمع والطاعة أولها السمع والطاعة و لو كان الوالي ظالما او فاسقا فانه تجب طاعته فيما في طاعه الله ورسوله ولو كان ظالما او فاسقا في نفسه فانه تجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا معصيته لولا يترتب على طاعته من المصالح العظيمة ودفع المضار ولما يترتب على مخالفته من المفاسد الكثيرة التي هي أعظم من ما هو عليه من الفسق أو الظلم ولهذا جاءت الأحاديث بطاعة ولاس أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يحصل منهم كفر بواح فيه سلطان من الله سبحانه وتعالى عليه سلطان يعني حجة حجة واضحة فنتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في تلك المعصية لكن يطاعون بالأمور الأخرى التي ليس فيها معصية مهم معناه أنهم إذا أمروا بمعصية أن تسقط طاعتهم رهائيا لا معناها أنهم لا يطاعون في هذه المعصية فقط ويطاعون فيما ليس فيه معصية من الأوامر الأخرى وذلك لما يتركب على السمع والطاعة من المصالح العظيمة ودفع, ودفع المضام وما يتركب على مخالفتهم ومنازعتهم من المفاسد العظيمة من خلع يدا من طاعة لقي الله وليس له حج هذا وعيد وشديد ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميثة جاهلية ولا يجوز الشديد والخروج على أولاك أمور المسلمين بسبب أنهم يمتقدون في بعض الأمور التي لم تصل إلى حد الكبر وإن كانت معاصيا وإن كانت فسوقا وإن ظلموا وجاروا فإنه لا تسفط طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الأحاديث الصحيح لا شك حصول الفسق منهم والظلم منهم أن هذه مفافدة الظلم مفتدة والمعصية مفتدة والفسق معصية مفتدة لكن لكن نزع يد الطاعة ومعصية ولي الأمر والخروج عليه فيها مفاكد أكبر باستفك دماء استفك دماء المسلمين وفيه تفرق الكلمة وفيه ضياع الأمن والاستقرار تسلط الأعداء هذه المفاسد عظيمة أعظم من الصبر على مفتدة ظلمهم وفسقهم ولأن ضرر فسقهم ومعصيتهم راجعون إليهم مقتصر عليهم وطاعتهم مصلحة للرعية وتجنيب للأمة من المفاسد العظيمة التي تحصل بالاختلاف مع ولاية الأمور وكم حصل على المسلمين بسبب أناس شق وعصى الطاعة وصارقوا الجماعة وخالفوا أمر الله ورسوله من طاعتهم كم حصل من المآسي على الأمة الإسلامية ماذا حصل على المسلمين لما قتل خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة الثالث لما قتل ماذا حصل على المسلمين من الحروض الطاحنة وتفرق الكلمة وتسلق الأعداء وظهور أهل الشر وكذلك ماذا ما حصل في على أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله ما لا حصل من المفاسد والحروب والمآسي التي في أي منها التاريخ الإسلامي وفيها عبر وعواس للمسلمين وماذا حصل من الوقائع في ما حصل بعد ذلك من المخالفات لولاة الأمور بجعم أن هؤلاء يأمرون بالمعروف وينون عن المنكر لكن الذي وقعوا فيه هو أعظم المنكر هم فروا من منكر إلى منكر أعظم منه ومن القاعدة الشرعية در أعلى المفتدأ, أعلى المفتدأ من المصلحة من, من القاعدة الشرعية در أعلى المفتدتين بارتكاب أجناهما لارتكاد أدناهما وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قواعد شرعية وفي في الأثر يقول تسون من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام لاحظة ستون سنة من إمام جاير خير من ليلة واحدة بلا إمام لأن وجود الإمام والحاكم رحمة من الله سبحانه وتعالى فما دام أنه مسلم ولم يخرج عن الإسلام فإنه تجب طاعته ويحرم الفروج عليه ويجب قتال من خرج على ولي الأمر يجب قتاله حتى يبقى للمسلمين سلطانهم ودولتهم ولا يفرك هؤلاء العابدون يعدفون بالأمن والاستقرار لحجة أنهم يزينون منكرا بجعمهم إن, إن قدر أنهم يزينون منكرا صغيرا فإنهم يرتكبون منكرا فضيعا أعظم وأكبر فهذا هو الحكم الشرعي في طاعة ولاة الأمور أنها فرض لازم على كل حال على كل حال ما لم يكفروا بالله عجل وجل هذا الذي ألطان به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق الأول لولاة الأمور الحق الثاني المناصحة مناصحة ولاة الأمور يجب على الرعي أن يناصح ولي الأمر فيما يرونه فيه خللا ونقصا وذلك بإبداء النصيحة له سرا بينهم وبينه مما أمكنهم ذلك ولا يسقط على شيء فيه مضرة على ولي الأمر ومضرة على المسلمين ويبينون له بأي وسيلة من وسائل البيان التي توصل إليه النصيحة توصل إليه النصيحة يريه بينه هو بينك وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اديم النصيحه اديم النصيحه اديم النصيحة, النصيحة, النصيحه ثلاث مرات والله لله يا رسول الله قال لله ولي كتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هو ولي الامر باي وسيله توصل اليه النصيحه هذا من حقه عليك ومن واجدك أنت أيضا ما دمت تقدر على ذلك وتستطيع ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركو به شيئا وأن تعتقموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا وأنت ناصحوا من ولاه الله أمركم أن تناشط من ولاه الله أمركم فمن النصيحة بل أعظم النصيحة تنبيهه على الخلل الذي يحصل وتبليغ ما يحصل في الرعية من منكرات ومساسب تهجد كيان المجتمع هذا من واجب الرعية مع واليها أن تناصحها وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالأعمال التي أسندها إليهم على الوجه المطلوب فكل موظف مهما كانت وظيفته كبيرة أو صغيرة كل موظف فإنه مؤتمن من قبل ولي الأمر على هذه الوظيفة وهذا العمل فعليه أن يقوم به هذا من النصيحة لولي الأمر فإن قصر في عمله كان ذلك خيامة لوليد الأمر وهذا جانب عظيم يغفر عنه كثير من الناس وولناك وأثمنت وأقامت على ثغرة من ثغور مصالح الرعية فعليك أن تقوم بهذا العمل على أكمل وجه حسب استطاعته هذا من النصيحة لولي الأمر من النصيحة لولي الأمر أيضا الدعاء له بالصلاح الدعاء له بالصلاح والاستقامة لأن صلاحه صلاح للمسلمين فهو أحق بالدعاء من غيره تدعو له أن يصلحه الله أن يهديه الله أن يأخذ الله بيده للخير هذا من النصيحة لولي الأمر أما الذي لا يرى أن الدعاء لولي الأمر هذا إما جاهل وإما غاش إما أنه جاهل وإما أنه غاش لولي الأمر ومن المثلون أن فضيل بن عياض والإمام أحمد رحمه الله وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة نصرفناها للسلطان هذا من النصيحة هذا من النصيحة لي ولي الأمر ومن النصيحة للمسلم إذا دعي الولي الأمر بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق فهذا صلاح للراعي وصلاح للرعي أما الذي لا يدعو لولي الأمر هذا مقصد قصره حق ولي الأمر وبزعنا هم هذا من الغيرة على الدين كيف يدعو له عنده هذا وعنده لا نوب هذا من الغيره على الدين انت ادعوا لها بالصلاح والهدايه لا انت تمدحوها ولا تذكيها لا والصلاح يا اخي الكافر الكافر تدعوا له بالهدايه وهو كافر تقول اللهم اهدِ فلان وهو كافر النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار بالهدايه فكيف لا يدعو ولي الامر ولي امر المسلمين بالهدايه والصلاح والتوفيق والاشتقامة العمل على ما ينفع الإسلام والمسلمين هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين وكذلك من, من النقص في حق ولي الأمر ما يحصل من الناس من اغتلاب ولاة الأمور والبقيعة في أعراضهم منشر أخطاءهم عند الناس في المجالس هذا ما من النسيحة ليس هذا من النسيحة هذا من الفضيحة وهذا يسبب الشر ويدغض الولاك إلى الرعية ويدغض الرعية إلى الولاك ويفرق الكلم هذا ليس من النسيح التشهير التشهير بأخطاء الناس العاديين لا يجوز قال تعالى إن الذين يحبونك أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلموا فإذا كان التشهير بآحاد الناس وأفراد الناس محرما فكيف التشهير بولي الأمر الذي, <تصفيق> الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة له والدعاء له مشروع أيضا عند السلف فأعرف منا بالمصالح وأعلم منا بالأمور يقول لو كان لنا دعوة مستجابة أو لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة فصرفناها للسلطان هذا من الفكه لأن صلاح السلطان صلاح للإسلام والمسلمين نفعه يتعدى هذا من حقوق ولي الأمر على رعيته الدعا له بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق لما فيه خير الإسلام والمسلمين وعدم والفياده والتشفير بأخصائه بين الناس بما في ذلك من المظهر العظيمة وإيقاع البغضة والعداء ويسيء الظل بولاة أمير المسلمين لا إشاعة الفاحشة أيضا إشاعة إشاعة بين المسلمين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه أهم حقوق الراعي على الرعية كذلك من حقوق الراعي على الرعية من حقوق الراعي على الرعية أيضا القيام بتحقيق المصالح ودفع المضار عن المسلمين وذلك بإبلاغه عن كل عن كل ما يخفى عليه بإبلاغه عن كل ما يخفى عليه من أمور الضعية إذا أمثن ذلك من يمكنه ذلك أما الذي لا يمكنه ذلك هو معذور لكن عليه أن يتسل بمن لهم اتصال بالولاد فيبلغهم عما يحصل في وما يحصل من الخلل وكذلك من حقوق الراعي على الرعية أن يبلغوه عن كل من يريد السوء للمسلمين من الجواسيس ومن دعاة الظلال ومن المتربصين للمسلمين أن يبلغوا ولاية الأمور ليأخذ على أيديه لأن يكون هناك دسائس خبيثة عناصر سيئة تعيش بين المسلمين للإفساد وولي الأمر لا يعلم عنهم فلا بد من إبلاغه لذلك من أجل حماية المسلمين من شر هؤلاء هذا من حقوق الرعي على الرعية ومن حقوق الرعية على على كل مسلم يستطيع القيام بهذا الأمر وهذا من التعاون على البر والتقوى قد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب النبي صلى الله عليه وسلم يحف على جمع الكلمة يحف على جمع الكلمة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار لا جماعة إلا بإمام ولا ايمان لمن لا سمع وطاعه من العمل على تحقيق قيام جماعه المسلمين و حياه المسلمين هذا هذه امور حث عليها الشرع وبيناها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الراعي والرعيه كلها فيها تعاون على البر والتقوى وفيها تحقيق مصالح وفيها درء مفاسد عظيمة تعلمون ما يعيشه المجتمعات الآن التي اختلت كلمتها تفرقت كلمتها وأسقطت ولاسها أسقطت ولاسها تعلمون ماذا يعيشون فيه الآن من السناحر ومن الفوضى ومن الخوف ومن ذوك العيش ومن تسلق الأعداء هذا فيه عبرة للمسلمين فيه عبرة للمسلمين وفيه تذكير لهم لأن قيام ولاس الأمور ووجودهم أنه صلاح أنه صلاح لهم وفي الأثر إن الوالي ظل الله في الأرض ظل الله في الأرض هذا في الأثر ورد في الأثر وسمعتم الأثر الثالث شتين سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام هذا ونسأل الله تبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على البرع والتقوى والعمل بما يرضى وأن يهدي ولاة أميرنا وأن يوفقهم للخير وأن يصلحهم وأن يصلح بطانتهم وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أولاة أمور المسلمين في أي مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يهديهم صراطه المستقيم وأن يجنبنا وجميع المسلمين من الفتن والشرور والنحن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا لم يطلق الشيخ خيراً هذه الكلمة وأسهل سبحانه وتعالى أن يشكر السائر وأن يتعلم إياكم جريقاً السؤال الأول أقول السائل كل حاكم تجيب طاعته؟ هل حاكم الشرعي؟ الحاكم المراد به ولي أمر المسلم ولي أمر المسلم المسلم الحاكم للمسلم وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والخطاب للمؤمنين فيشترض في الوالي الذي تجب طاعته أن يكون مسلما نعم وهذا قول الساعد من تشلع عليه أقطاب بصديق تسميه الأقل قضية قضية إذا حكم بكبره حال الرائية تقول به إسقاطه وخلعه على حسب الاستطاعه اذا كان استطاعه الرعيه ان تلحي الوالد الكافر يجب عليه ذلك اما اذا كان ليس باستطاعته ذلك يترقب على هذا مفاسد و وشرك <تصفيق> ولا يستطيع ازالته عليهم الصبر الى ان ياتي الله بالفرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم يقول السائل من توفي عليه اقصاط بسندوق الترمية العقارية فهل ورثتهم مطالبون لجمة الميث بالدين الحام أو كان البقية القرض والأقصاد ولو لم يحل سدادها هل أرقى جمة الميث الدين الذي للبنك العقاري على الميث دين كسائل الضيون يجب في تركة الميس يسدد من تركة الميس إذا كان له تركة الله جل وعلا لما ذكر المواريف قال من بعد وصية يوصي بها أو دين الدين مقدم ثم من بعده الوصية ثم من بعده الإرش وسواء كان الدين للدولة أو للأفرار هو دين في ذمته ويسدد من تركته والغالب إن ذيون الدنك العقاري مرهون مرهون بها العقار الذي استدان من أجله ففيه رهن وما دام فيه رهن يسدد من الراهن يباع الديك ويسدد الراهن يسدد الراهن والدين المؤجل يحل إذا مات الميت يحل إلا إذا وثق ورفته برهن أو كفيل ملي فإنه يبقى على التأجيل أما إذا لم يوثقوا لا برهن ولا بكفيل فإنه يحل الدين يسدد عن المجل لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه والمؤمن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه فالدين أمره, أمره خطير جدا لا يتساهل في الديون خصوصاً الزيون اللي على الأموات نعم يقول التائل فعلت معطية ثم نذرت فقلت الله لا أفعلها أبداً ثم فعلتها مرة أخرى فهل تلزمني الكفارة؟ يلزمك أمران الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تجب عليك التوبة من المعطية ولو لم تحلل لأن الله أمرك بالتوبة و إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله أتوبة النصح يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل التوبة الصادقة الرهي هي الحيث التي على اللسان فقط التوبة الصادقة أن عن الذنب والعزم اللا يعود والندم على ما فات هذه التوبة هذه التوبة الأقضي قال باللسان توبة لها معنى ولا حقيقة هذا الأمر الأول التور وأن لا تعود لي هذا الزمن الأمر الثاني تجب عليك كفارة اليمين لأنك حلفت على طرف شيء ثم فعلته فخالفت اليمين تجب عليك كفارة اليمين قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو ولا تيؤاخذكم بما عقدتم الأيمن هذه يمين منعقدة أنت قصدتها لتمنع نفسك من الزم فأنت قصدت عقدها فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تفعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير وقف مخير بين هذه الثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حرفت نعم ماذا يلزمني في صلاةي إذا كنت مع إيماني ومثيث التشهد الأول ماذا يلزمني في صلاةي إذا كنت مع إيمان ومثيث التشهد الأول ومرة الإسراء مثيث تشهد الأخير وأنا أعرف أن تشهد الأخير الرقم فماذا أفعل أما بالنسبة للتشاهد الأول فإنه يجب عليك سجود السهو ولكن يتحمله الإمام اللي يقل مع الإمام ويحصل عليه سهو يتحمله الإمام ألا يكون عليه سجود سهو وأما بالنسبة للسؤال الأخير وهو تركت التشاهد الاخير وهو ركن فهذا بإمكانك أن تأثي به تعود بعد السلام تعود في الصلاة وانت جالس وتأثي بالتشاهد الأخير تماما ثم تسلم وتسجد للسهو بعد ذلك تقول إسفائل إذا صليت وجعلت سريع اليوم سفرة لي وكانت زوجتي فوق السليل فهل تغطر الصلاة أو تقفع الصلاة لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه خلاة الليل صلى وعائشة معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام هل ما هم مثل المرور؟ المحرم المرور أما الإنسان الجالس أو النايم فهذا لا يضر سواء كان رجلا أو امرأة لدليل فعل, فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قل السائل هل يجب أخذ عمرة عن إنسان حي قادر ولكنه بعيد عن الزيار المقدسة العمرة إنما تكون عن أحد أمرين إما عن أحد شخصين إما عن ميت تؤدى عنه العمرة أو الحاج وإما عن إنسان عاجز لا يستطيع المجيء لكبر أو مرض مذنئ لا يستطيع أما الإنسان الحي القوي الذي يقدر على المجيء فهذا لا تؤدى عنه العمرة أنه لا دليل على ذلك أنه لا دليل على النيابة عن الحي على السفر والمجد إنما ورد في الأدلة عن الأموات أو عن العاجزين نعم يقول لها يسكن في جدة من أي وفهم الذي يسكن في جدة أو في بحرة أو في أو في الشرائع التي خارج الأميال أو داخل الأميال ألي داخل الأميال لا. الأفن لخارج الأميال كلهم يحرمون من أماكنهم يحرمون من مساكنهم ومن أماكن بقوله صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقف قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشى يعني نوى نعم ويقول السائل ما حكم التهنئة بغير عيد الفطر وعيد الأضحى التهنئة حتى في عيد الفطر وعيد الأضحى ما عليها دليل واضح ولما محمد يقول أنا لا أبدأ بها ولكن من بدأني بها أجبته ما عليها دليل واضح أما التهنئة بغير ذلك من المناسبات هذا لا يجود لأنه من الابتداء خصوصا إذا كان هذا العيد بدعة مثل عيد المولد او الأعياد المبتدعة لا في عيد في الإسلام إلا عيدا عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد أدى ركم الصيام وعيد الأضحى بعد أدى ركم الحج وما عدا ذلك فليس هناك أعياب في الاسلام هذه مبتدعة ولا يجوز استهنئة بها لأن هذا من اقرارها نعم يقول الفائل أنا موظف في أحد الضوائف ويأتيني أحيانا خطاد من بعض ولاة الأمر من باب الشفعة لشخص ما في إدخانه الأمر ها؟ يقول يأتيني خطاد من بعض ولاة الأمر يستعمل بدخول الإدخان شخص في الأمر فهل يجيز لي أن ينفد تلك الرغبة؟ ولي الأمر, يجب... ولي الأمر هو اللي يدخل ويوظف هو حلم صلاحياته هذه يا क्लब ممكن وليه الامر من صلاحياته انه ويعزل هذا ايضا امرك بهذا معناه انه انه له وهو لي امر نعم نقول الطاعن فضل في قتله فكان في الحادث في الحادث نعم ما يوضح ان الوقيته لا تاتينيه بما قاله في الحادث معني يقول صدم طفله في الشارع طب. نعم وبعدين ودفع الديه. هذا دليل على انه قتل نعم هل عليه صيام شهرين وكتابين بلا شك من, من وجبت عليه الديه وجبت عليه الكفاره فديه مثل المسل... ام من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مسلمه هذه الديه هذه الكفاره ودية مسلمة إلى أهله إلا يصر إلى أن قال أمن لن يجب فطيام شهرين المتتابعين فمن وجبت عليه الديا وجبت عليه الكفار من وجبت عليه الديا في الخطأ يعني أما من وجبت عليه الديا في العمز العمز ليس به كفار العمز إما قيصاة وإما دية ولا فيه كفار إنما الكفار في الخطأ معanse يقول من أراد أن ينكر بلسانه فمنع من ذلك بدعوى عدم إثارة الكتن والفرقة هما رأيكم إذا منع من ذلك من ويأملاك الأمور ومن لهم سلطة يكون معلورا يكون معلورا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه غير مستطيع ينكره بقلبه يذكر المنكر بقلبه ويدعو الله بصلاح المجتمع وجوال هذا المنكر يذكر من الدعاء هذا الذي يجب عليه تقول السائل أنا حججت فأطبحت لومي مزدلتك وعلي جنابك ولن أستطع الغسل لكثرة الحجاج فتوضأت وصليت الفجر وحينما وصلت إلى مراء اغتسلت وتوضعت ثم اعطت صلاة الفجر الحمد لله ما دام انك اغتسلت واعطت الصلاة فحصل المقصود وقولك اني ما اجبر اغتسل في مزلفة من كثرة الناس وان كانك انك تستكر ورا شجرة ولا ورا سيارة ولا ولا ظلام الليل لا احد هذا ما هو, بعذر. ما هو بعذر او يكون عليك, يكون عليك مثلا شيء يسبر العورة هو تغتسل تجعل الإزار الإحرام الإزار تبقيه عليك وتغتسل وعليك الإزار يستر عورتك ثم تلبس بعد ذلك تلبس ما يسترك وتغسل أسفل جسمك المهم منه ما هو بعذر هذا ما بعذر. على عورك الشيء غير مخير تلف عليها الشيء غير مخير وتغتسل ثم تعيد عليك ملابس الإحرام مع وجود ظلم الليل مع إمكاني وجود سيارة أو جدار أو غير غير يقول الثالث صدقت هنا معاقب لو مثلا تلف شماغك أو غترك على عورك وتغتسل تخلع ملابس الإحرام وتلف شماغك أو غترك على عورك وتغتسل والناس ولهم يشوفونك ماذا منك تاتي من العورك ما في بات ثم إذا اغتسل تلبس ملعب سبحرام وتصنع أحبني نعم يقول السائل صدقتني معاقي وميها أنه متعلق بحقوق لبعض منه وأنا نستحي أن أصدرهم الآن بها مع قدرتي ردها لأنه يحصل لي بعض الظل فماذا أسعد لا الحياة ليس بعذر ترد المظالم إلى أهلها والحياة ليس بعذر لكن إن ختيت إنهم يغضبون عليك أو يتركك مسجد أكبر بإمكانك إنك ترسل لهم الحقوق مع غيرك يدفعها أو بالبريد أو بأي وسيلة تأتيهم ولا يدون إنهمك حاول أن تتوصلها إليهم بأي وسيلة لأن حقوق الخلق ما كفت إلا إذا سمحوا عنها إما أن تؤديها إليهم وإما أن يسمحوا عنها حاول توصيلها إليهم بأي وسيلة مهما اشتقاه نعم يقول السائل كنت أعمل في بنك عذوي وما وقد توجهت توجهاً تيداً نحو الاستقامة وضحكت عن عمر بديل عن هذا العمل ولكني لم أجد وما جلت أبحث فهي أستمر في عمله في البنك أم أترقه هاي فيما من جدي عائلة أتكثلهم الغالب <تصفيق> أن الوظائف كثيرة والأعمال كثيرة والحمد لله فإذا كان عندك مؤهل وظيفي أو تنتقل بحكم الوظيفة الأولى فإنه يجب عليك نعم ولا يجب لك البقاء في البنك عليك المحاولة الجادة وإذا حاولت بصلحة النية يسأل الله نفسه قال الله تعالى ومن يستقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحفظه الله الى ما وجد في الوقت الحاضر فان كان عندك قصيد وعندك شيء تتايش منه اترك الوظيفه يعني عندك ما يغنيك والحمد لله الا ان تجد وظيفه مباحه الله اذا كان ما عندك شيء اصلا هذا من باب الضروره والله اعلم تبقى الى ان تجد وظيفه وتحاول تعمل ك ناس ما وجدته فتركك فترك البحث انتبه no. لا يقول السائل بدأ وجهر العنصر النسائي في التلفاز وهو كاشفة الوجه واليدين فما سكن دخول النساء في التلفاز أو دخولهم في التلفاز قول المرأة كاشفة الوجه واليدين بين الرجال غير المحارم هذا لا يجوز لا في التلفاز ولا في غيره لا يجوز ظهور المرأة أمام الرجال كاشفة كافرة لما في ذلك من الفتنة ويجب على المسلم أن يغضى بصره ولا ينظر إلى هذا التلفاز لما فيه من الفتن <تصفيق> ومع ذلك تجب مناصحة ولاة الأمور كتابة لولاة الأمور لهذا المنكر أن يزيلوه هذا من ما يجب على المسلم نعم يقال السائل إذا سنت أياما بيه هنا أو لا كان أفطرت أحد الأيام لعذر شرعي فهل أقضيه؟ لا لا يقضى صوم التطوع لا يقضى لأنه سنة فات محلها لكن كان قصد الصيام ثلاثة الأيام من كل شهر إنه يصومها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره نعم يقول للسائل عندما يأتي الاختبار أضع لهم أسئلة من القرآن الكريم عندما يقول لهم لخص السؤال مم. أنه يضع أسئلة إكمال الفراغات للآيات إكمال إكمال الفراغات مم. للآيات هل هذا تعيش أم لا؟ لاذا تبه من باب الاختبار؟ لاذا تبه؟ نعم لأن هذا الاختبار تعليم القرآن هذا من تعليم القرآن نعم تقول السائل ما رأيكم في الاسم المتشر عند بعض الناس وهو غرم الله الله هذا سئلت عمه في غير هذا اللي كان أنا ما أعرف معنى غرم غرم الله مش معنى غرم الله لأن الحكم على الشيء فرعون عن التصور مش غرم الله إذا عرفنا المعنى عرفنا الحكم تجنبه على كل حال تجنبه أحسن عبد الله عبد الرحمن عبد الفريم غيف الله إلى آخر اسمه ما فيه اشتباه نعم. ها؟ هل الله يغرم ها إذا كان اندفج إن الله غرمه وإن الله يغرم هذا لا يجلس. نعم ها وراء ما يسميه خلف الله بدأ الغرم الله يسميه خلف الله أو عطاء الله أي ما هو بها اللفظ هذا ما هو الخلف ما هو بغرب معناه تغرم واحد تغرم واحد عن شيء أثلفه عليك فأنت تغرم الله ما يجوه اللفظ هذا لا يجوه فيأتي لي ما فيه إشكال ضيف الله عطى الله عبد الله قاكلة نعم تقول للسائل هم في السيارة ذكاة وذهب الزوجة هل والبيت المستأجر كل هذه الأمور إذا كانت للاستعمال ليس في هذه البيت الذي للاستعمال والسكنة أو التاجير وكذلك السيارة التي للركوب أو للتأجير ليس في هذه الأشياء ذكاة لكن الذي يؤجر حجب الزكاة في أدرسه إلى بلغة نصابا وحال عليها الحول وأما الحلي حلي المرأة الذي تلبسها لمح الخلاف بين أهل العلم بعضهم وهم الجمهور يرون أنه لا زكاة فيه لأنه ليس للنماء والتجارة وإنما هو للإستعمال واللباس فليس فيه الزكاة ويرى طائفة من العلماء وجوب الزكاة فيه للعمومات قال في الحال من زكاه فهو أحوط ابرار الدين فرو جميع الخلاف نعم <تصفيق> عندنا قاعده هو ان كل من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام لا يتزوج من اي من اي ارتكب ناقضا كان, كان يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يستعمل السحر أو يستهدي بشيء من الدين أو يشك في أمور الدين هذا لا يجوت لأنه مرتب نعم لا. أو يشك في القرآن أو يقول القرآن في زيادة أو فيه نقصان هذا كافر كافر بالله عز وجل نعم يقول الساعل الرأة حمرت ووضعت وبعد النفاة جاءتها الدورة الشهرية وبعدها صفرت ولكن ينزل لها ماء أفضل وهنها ماء أفضل فهل تصلي أم ماذا النفاس ما تصلي وكذلك في الدورة التي ذات النفاس ما تصلي أن الصفرة التي تحصل بعد انتهاء العادة هذه لا يلتفت إليها تصلي قولي أم عطية رضي الله عنها قلنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا معكم يقول سائل كفت يا أدي ولديه مجرعة كبيرة وأخذ الكثير من الأراضي وأحياها يقول أخذ كثير من الأراضي وأحياها رغم كثرة الشفاء عليهم المياطنين وهو يقول أن أرضو أفليتها فهي ولي فماذا عليك بعد أن توفي الوالد أني ترجع إلى المحاكم ترجع إلى المحاكم ملكيتها لوالدك بأي نوع من أسباب السملك فهي له وإذا لم يثبت له ملكية عليها فإنها لا... لا تحل لكم راجعون في هذا المحاكم المحاكم عندها النظر في هذه الأمور نعم يقول السائل أفطرت عدة سماك عج ثلاث سنوات بدون عذر وهذا من الله تنادأت عنه والصوم يشق علي إذا كان في تركه الصيام يصلي ولم يترك الصلاة يجب عليه القوى يجب عليه الله ثلاثة تشهر أما إذا كان معه ترك الصلاة لا يصلي تارك الصلاة تعمدا فهذا يجب عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كان ولا يصح صومه ولو صار مدام يترك الصلاة متعمد فعليه الثوبة إلى الله والتجام القيام بأركان الإسلام من جديد أما إذا كان في فترة فركه إلى لم يترك الصلاة هذا مسلم مسلم ترك الصيام فيجب عليه قضاء دام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله عليه وسلم وعلى الرسول نبينا مشوهر. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه طيبه للانتاج الاعلامي بالرياض مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته